بغي أنك بصورة المنصوب الزكاكية أليك مفهول له إليك إختنافك نشانا يا بحث كان لك هارفين لأهل الكتاب في المقابلات المثال الإيواء أفضل حسداً من عند أنفسهم أعمل الشتناش حسدنا إلا بل الله يريد أن تفعلك بيانتك تنشيوك نعم نحن أفضل الخيلة والبغارة والحميرة وزينة خواه خلقی کردی اما نبو ایر تنسواری بند و نبو زینت یعنی به تأمیر جمعی جمال خواهی فدنی که لیزانتا نهرز آخیان درم یا شرطی که هست که مفعول لبو مذکوبی او شرطی که اما ساکر فاقل فعال که فاعل المسؤول له وكان يأتي بإتحاد فاعل ينبغي نصر الله ضربته أجي ضرعته تأذيباً كيف يمكن أن تفعل يعني نرى فاعل تأذيب وفاعل الزرد الإتحاد ينبغي يجب من يعني, يعني قعد عن الحرب الجبنان أو كان واضحة أوروان ها أو كما ترسي على فاعل الجبنة وفاعل ققودة يجيب إذا هذا المعقول الذي يكرده كان فاعله المخالفه كيف يكرده بخاطر شتير ترك فيها من؟ وهذه المشاركة هاورد لبر الزورداري كرف يقول الزوردار كرف فعل أمنيا فقد فعل أمان وإن الزورداري فعل من مخلطة مفعول له وفعلة إتحاد فعليانية يتحق أنه مفعول له من سكين جنّا بالتعليم لأول يوم مثل الثلاثة قرآن فرمية خيل بغال وحمير يعني أسبو خاطر ومخ تسخلق كياما دون فلسفة المزكرات دو دون تركبوها دو اللي تركبوها نطعول لهو يعني كانت تلك الفلسفة كانت عدة تتانية ركوبة يوز زينة كانت اما بو تركبو البيانة هاور ديها ديه. ولي زينة ذي الركوب ان شاءنا كانت لتتفاعل الخلقاء كالخواس اتحاد تشمعي ديها للا دي وقت خائجي ما الاتحاد فاعل مرحليا، فتجود لا مذكرين، وننسج نسجها، هر أول خارجي كذبها، هر أول كذينة فاعل الله تعالى هذا، درس الذين أو عندك لنا أو لا مع زوديرالديا أو ربك مسمى. القلب هو القفل الخارجي المسؤول معه، فسرقها الجمله من سبعة نقول معه، نقول معه يعني اسمه. كيف شو الوالد هالذكرى كذي كأول رأو معنى معسوس فعلتلة تكأوها الجامد على ما يذكر بعد وارد بمعنى مع لمصاحبته معمول فعلياً نفعل معه هو ثقة بشو الوالد بمعنى كذي معنى مع لبلأوكا مصاحبتي بوا حمره بوا نفعل معمول أو فعله مثلا ويجي جاء البرد والمحتفة كان السرماهات لفل عضاء المحتفة العضاء برد الشيء السرماه لرى في كيفاء جاء فعلا الغرضو فعليا واو المعنى المعث المحتفة ما تقول الواو كحارفة عثوية شد ما تقول المحتفة هواع وسعيدا من لك صعيدا هادم؟ جئتو فعل فاعل؟ أنا تأكيدة نفسي الوعو فاعل كمان وابن عليه معص صعيدا؟ ما أقول النع هو أي نع الميعتفي يا نع صعيدا؟ بدي بيجي لك نقول النع هو صعيدا شاذسون دانس مستقلا هكذا كيل كارغان انجام داد. اول مخ ما هستيكي چند معييدي جديده انجام داد، نه مستقلا. بيان استقلالي نظران زيد صعيد هر كارديد مستقلا، املا لو هاتو انجام داد و حاضر به زيد جه زيدون و سعيد لمعيه زيدا هكذا مستقلا لذلك ماذا يعتقد الجري جاء زيد وسعيدا مع سعيدي وجري يلم الكفاءه مساء كما اقول معه بيان جري معمولك كالمصاحبه المعموله فعلكاها عريش كايه الرياء من مستقيما ولا استقلالي لنراه وكذلك جاء البرد والمعطفات أرماهاتك واللماعية السرمايشة عضاوه دلازل الزنساني وإلا مستقيما دلازل الزنساني خلال مترح لبوله برديج مكانيائي لا أقل من في مترحة لماعيته برده مترحة أم نتخذها كفتلك فرمايهما إذا لما رديش أنا أقول معهواني راية البحثة كنية كا وقته أعمد دروسة بحرط الجائزة رفعه لتنو موالدك الذكرتا يجب كان الفعل لفظا أجل هاتو أعوف عليك والد لك موجود لفظه رفجاء أو لفظ كترفزي بأكيد وجاذ العطف فيه درزج بعطف عطفين. يجوز الرفع والنصب. هم رفع درسة هم نصف مثلا يجي جئت أنا وزيد يا جئت أنا هل هذه درسة جئتو أنا, أنا, أنا, انا وزيدن او سيدي جاي جئتو في الفاعله انا كذلك لمنفصله كافين الفاعله يمكن نسو وارحم فاعل زيد معطوفا يتصرف على زمان هل فاعل من يشاهد زيد يشاهد اما جملة جئتو انا وزيدن جئتو انا هو كو كذيبه كان اذا مع زيدا المقصود المعنى معه ما احنا نموت في جئتو انا من هذا ما تعلمنا عن هذا. ونتجأت أنا وزيدان من هذي زيدان؟ زيد زيد مستقيم أو ما أقول معروض. فش وإن لم يجوز العطف، يفعل هات الشائعين بوجل هذاك تبقى قاعدين نحو جائز وعطفين إذا تعين النصه. مش اشي من ما في فقط فيه نزل لي دليل رجعته وزيدون كيف اسم الظاهر اثناء ذي الظمير مرفوع ما جاء تاكيد هنا يعني كيف اسم ظاهر هو سيلوا هناك بسيلوا هناك بنعطف في درس 2 كضمير مرفوع مثل انا اني ذكرت هو لن قالوا في ذكرت ذو الظمير المنصوب بناء اس جائزني نفس مثال عنوحيك فعله ما النفسي بيانا تتفضل الفكر دي. وإن كان الفعل معنى لذا هذا الفعل لجملة موجودة تلك سورة الدولة معنى ميه معنى الفعل موجودة فعله فعله وجاز العطف عطف جائزه تعين العطف عشان ما يعني صعيد وخالدة. ما تصنعوا مثلا مكتوني اواثا للسعيد يا ما تطلبوا للسعيدين للسعيد وخالد جودة لسعيد وخالد نرى جائزة خالد اسم زاهرة أتواني عطل مثل سعيد في اسم زاهرة ليس اشتغلها في جميعه ونخطئ عطل جائزة إذن حقيا لم نعطي علاك فعلة معلاك بجملة لأسا موجودة بسورة من يغير هاتوا ان لم يجوز العفو اجزله كعف جائز لم على فعل فلا تعين النص اوك اشهر النصيبي واك وسعيدا مالك هو الشقيق بيننا ما لك لا دوشا. ما تفعلوا يا تشوف ايش في في خذوا سعيده ليه بنتوا سعيده تشرب بالجديه تشوف ايش اجي بالمنبه اقتي على ما غير وقت لا ما حتاج وقت اسم مجرور في ما مجرور اسم الزاهر هذا ليس سعيداً ما تريد أن يجي حفظتي لذلك يجي لكن هنا يجي ما مفتباس محلًا لك جار متعلقة بالتصنعية محظوظة مثلاً وهو الله هو معناه معك سعيداً ومفعولاً معه شأنك وخالدًا كالتورة خالدة الشيء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 لا إذن إذا كانت شأنه كذلك ما كان خبره مقدم الشأن المبتدائي مؤخر كاف مزعبه إليه ومعنى معه خالد نقول معه فالمعنى أي ما مصنعه لنشاهده هنجل سيشيط ورغو الدرس الرابع عشر دستشواردهم إذا أمني منصوبات تثيسا خالة القسم السادس والحالي شاشنين لمنصوبات خالة ان صار لهز يدل على بيان هيئه الصاعي اي المسؤول بجاجم حاولت اذا الدراسه كان सिर्फ يا, مفهول يا بيان جل هيئة الحميد لوقت مجيء فجده في جع فعلا نون مخاز لي مفصول حمد الله على راتب حال مزور. يا استقبلت سعيدا فارسا استقبالا جل السعيد لحالك سوابو فارسو سوابو فارسو سوابو استقبلت فعل فاعل السعيد مفصول فارسا حال مفصول كمان. إلّا وه السعيد من استقبال لجله أو سوابو. يا لقيت حميدا راتبا حامل يندي لحد الحالة هانتر مال سوار هذه في المنكر. نقيده فعل فاعل حاملة مفصول راشبيني شحها بس من التسنيزات القياس على هذا هذا منصوبة يتيه بتعتبايه أوهيا. هو حالنا فاعل ولا مفصول. والعامل في الحالة هو فعل نفون أو معنى كلفارو يجي. إذا حالك منصوبة عشان عاملك منصوبة في البيت، سوكان عاملتنا هم فعلتها كل لفظة جميعا موجودة مطارقة إذن رايت سعيدا راكبا راكبا منصوبا هربا ويكا سعيدا لمنصوبك ذلك إذن عامل بيكا أو معبولة فيك إذن كسر إجتبانك سعيدا راكبا راكبا لا أجل أمسفة سعيدا معرفة هذا في مزقاتها أشير سعيد معرفة سعيدا راكبا فأنا في العب أولا حالا سعيدا يا عاملك في فعلك معنوي يعني معنى فعلك مثلاً زيد زيدون في الدار قائماً يقول عندنا فعل مادي في الدار مج متعلق باستقراف باستقر محسومنية زيد استقر في الدار أو استقر محسوفاً قائما يجن السكر زيادة أي في الدار قائما ومثل هذا ومثل هذا زيد قائما هذا زيد قائماً هذا اسم إشارة يعني زي أول زيد لحالته يزداد بأمتش قائماً يجن السكر زيادة قول ليش إن هذا اسم اشاره اسم اشاره لواقع عصبي معني في جهة دا. لواقع وفجوجي هذا نشيره إشارة كم؟ هذا ذي كم؟ نشير إلى ذي. إشارة كم هذا واسع الإشارة؟ معناه كدني نشيره إشارة كدني حال منسوكا هذا مقتدا آه... زينون خبرتي قائما حال منسوبه بمعناه اشيريك يا انبهيك فهل هذا فان معناه انبه واشير اليه حال كوني زين قائما معناه يا منسوكا اشارات ب او لحاله زيت قائمه ارجو عامل توهو اذا قد يحذف العامل لقرينه يجب عند وقت عامل حال من منصوب يتفصل في النيل القرينه كما تقول المصادر صالما غالبا يعني خرج يعوزا غالبا هذا يريد اسلامه دستور إن شاء الله عندما نقول خالد خالد ليس كذي بس هو هذه الاسم الخالي في التركيب صالما حالا غالما من شان حاله هو عامل محذوف الترجعون كالب وجود القرينه وكذا استعمال اذا عرفت كده مفهوم ان سكت الحاضر ليرهب ابدا هو هذه رسوبه من كذا ذكريه منذ معرفه غالبا وزون حال يعني او البيان حاله كذا اعطوا معرفه كما رايت في الامثله وكان مثال جاءني مثلا حميد وبارك من حميد الحال او ذو المعرفه يعتبرونه سن كذا ذكريه خالص اذا اجى فإن فان كان زون حالي ليرهب وجب تقييم الحال عليه. أجزل حالة من مكربو إذا في بلية بايت بارزة كسفلا تجليد. ما رجل يفعل من جاءني رجل راجل. من إفراد الزواء راجل وجره. ليجعني فعل مقصود رجل فاعل ومثلث. حاول فاعل كذا مثلث راجل. وإن أعم رجلنا. بس نفس المقول في التحقيق ويقول رأيتو رجلا راكبا بأن راكبا تخصد أو تكبير خالفيا بأن تركيبا ايضا سفت بكرة حد أن ايضا سفت لأنها لحالة النشبة سفت لكرة الجميلة تتخاف لكرة يكثر عربين هر وقت كريمين لأسفين لكرة حاضرين كالحالة يكثر جاءني جاعاً يباطلًا رجلًا رأيك يلتبس بالصفة في حالة النصب فقط تبس بشكل صفتها في قولك رأيته رجلًا واكبًا أو سأفهمي سبلا فيجارا، ويجيلك عميق، يفسير. دي لعهدك راوي لازم أفهمي فيجارا سبلا. لماذا سبلا فيجارا؟ أوصفه المصطفى لماذا عهدك فيجارا سبلا؟ هو قصيول يعني وقد يكون من جنة جنة جنة الحال جنة خبرية حيث بان في صورة على وزن كلمه الجملة الخبريه هي حال جملة خبريه مثل هذا شيء ليس يعني زي دور زيد فعل زيد الفعل أعيّا وكّا معموراً بالجملة الإسميّيّ كأكدوية حالّة أو رصّة إنتجوا هوا حاليّة هوا حاليّة غلام مبتدس همزا قلّ إليه محلّاً مجلولاً واحدّ من خبرية غلامه راجدون محلا منصوبا سنجد جيّ حالق هذا الشيء؟ جيّ لزيد يا عليا علية زيد يركب غلامه زيد هذا لا يمنّد قولك أي؟ سؤال. هذه الجمله يا جندي هو سقي يقبل فعلا وهنا هو فاعله يوم الجندي يقبل فعلا وهنا هذا؟ في الوقت اسم معرفه. الجمله هذه ويد ايه اسم معرفه مسند إليه جمله الخبر. فجمله فعليه شبهت خبر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 وديان تعالجوني معترضا يعني خلابندود أنا خدت إياه. ويجوني معترضا بفعل فاعل. دني العربية إذا نعج المحل ده لشاف. سوينا الجيب شيك هذا المشكلة. أوجاتك يبكية لي بالتعالات ثمارك الله عنه. الدرس الخامس عشر درس بحوظهم الخسم السابع والتمييز حفظين لما تمييزة تمييز اسم مكرة يذكر بعد مقدار أو عدد أو كيل أو وزن أو مساحة أو غير ذلك مما فيه إبهام تمييز اسم مكرة كذكره كبير بشكل كإبهامي لمقادير لعددين لبيمانا بشكل وزن في لن نشاهد مزمين وشدية غير أمانة في إبهامي او اسم النكرة منصوبة رجلية ذكرية اجلية لينفع ذلك الإبهامة و او تكتب إبهامك يجي عندي هذا لا يوجد بيزدانة هذا عدد إبهامي هرش يجي رجولان بيزدانة بيار يا عندي مسقالان ذهبان دون مسقال طلعها يا عندي أية خبر مقدم نسخة آلانية مصداقي مؤخر زه هذا هذا تميز طاعي العملية يا منواري صمن دو دومان دومان جا صمن غول يا جريباني قطن دو جريب نوكا هو واحده أنا جميل يا ما في السماء قدر راحة صحابان لا معنا بأن لا لامش لكش مية جا هاول. هر آن نادی لامشتیک وعده لامشت. نه، آفهمی، یعنی کفیدس. یا علت خرماتی میشه ها زودن. لبام خرماتو، هر وکوی شيره هز و آن نادی خوی شیره هست و آن نادی خوی شویه هست. زور، زور خیلی دی. وسایش گی نکن، وسایش خرماه. بعضی وقت کلام علیه جلو. اگر لبام خرماتو، وکوی با آن هز کلاه هست و دنیا خریش رو با افتماقه در نیاب کریه نه مدرون خورمه شیره نیه ساریه خورمه شیره نیه تو بگوشی زبت نفت خورمه که به انابیقه ی زبت هست یعنی به انابیقه شیره و ساری چی دی این مثلها نسال خمرتا مثل تمرتا هر وقت هست او طویزه علی التمرتی نیت خبر وقدمنا بسونه في هامزة ها من هذه زبدة وقد يكون من غير نقدار تعذل بمقدار نقدارش عندي لي ذهبا رائد هامل للجنسة متعرف هذا لا يمنع ودش بندك إذا رائد الجنسة كأنه متعرف او والبمن بيجي في يا هذا خاتما حديدا أنا المشتركة إذا إبهام الجنسك يحرس تجري ويجي من الحديد لآثم يجي حديداً أو تنبيزاً ويحفظ فيه أكثر ولي أن نوعه مجهور كبني فأكرة يعني بجي عندي صلاب زهب بسمي طواية هذا خاتم حديد أنا مو كبيراً أقري من رسول بشكل. أقري من البياني يجبيني هل شكي درساً وقد يقع التنبييز بعد الجملة ليقطع الإبهام عن نسبتها بعض الوقت تميز بشيء جملة هذه الزفراتية تأبها تا من نسبت وحكا هذا مفرد الأمر عشرون إرهامي هاتيات بيزانا تشار وحكا لن نسبت دو كلمة بلاية إبهام إجابة نظر إلي كما زيد تيري بهاكل، باقه و بو في جهات بمسحالة، ما هي جهات باقه و بوصول؟ جهاتي وقلت <تصفيق> قولها، فهو ماذا؟ حصنا، حسنا حصنا حصنا زيتون في جهة عينه هذا جهة ابو رجاهة خلقه أخلا أما لا، لا، لا أعلم شيء شعر في هو أفعال التفزيلين وصل نسبة الأدلية من نسبة كان إبهاما نظرنا أن يجيز زيتون أفضل زيتون أفضل، يضعش الجهة الفضيلة لإبهاما أفضل أخلاقهم نجحوا في الأخلاقية منها من هؤلاء يا هم أحسنوا أو باشترن نجاهدهم أساساً ورئيياً في سليمان يما. هم أحسنوا أساساً ورئيياً. من سرّ الذين نابوا الكبود هلاك كبير القريش القريش هم من يحضر يحضر و اهم لحاظه رئيه و ايه لحاظه منظره السيمه و جوانه و قياهه مثلا لقليل و سلام ان اول باش ترمية سلام القريش ما وزارهيش ان اوان باش ترمية اول وقت اوان ما نعبود ترمية اوان ايش نعبود اكين اجربوا سربون نفس الشرك او اسمه للاكوا بصورة افعاد تفضيلها بصورة المنصورة الذكريفين او التميز الدرس السادس عشر إذا قسمة المنسوبات كمستثناء. أربعة مستثناء في شيء بعض إلى مستثناء للمنسوبين. يختلف اللي في هذه المنسوبات على بعض المستثناءات. هل تعريف جاء نفسه يذكر بعده الله وأخواتها. ليُعلم أنه لا يُنصَب إليه ما يُنصَب إلى ما قبلها مستثناء لفظة كبشرين إلا باقي أدوات الاستثناء سأرى هذه المحصة ذكرية ناكاد كنسبة نادريت اللاي أو أو هي كنسبة أدريت المعقب لكي يعني فعبيري الاستثناء عبارة عبارة لخارج كالبنة خارجي يا أفرادك لحكمك كالبروزة لانكربن فقالوا ان الالفان الذي إن الإنسان ان إلا الذي خسر هو ان الالفان الذي خسر هو ان الالفان الذي خسر هو ان الالفان الذي خسر هو ان الالفان الذي خسر هو الصالحات الالفان الذي خسر هو ان الالفان الذي خسر هو ان الالفان الذي خسر هو ان الالفان الذي خسر هو ان الالفان خسر هو ان ز رید که هم سرمایه کنده بسیج هم خير نگاه. اگه زرای دو جوره بود لازم بیشتر بازار معامله اکاد خیره. ورنج حینا کردیا. زرایی کردیا کی نهی جن خس در متوجه بود. آنها عادت کرده شود با الله خیر ندهی. سرمایه دیج دنیا. اینک یه وقت عید و وقتی میخواد خسری بوم کنوا. وقت فعاله میان الإنسان که خسر موجود تصویر کرد که استعدادات و جوهر در دنیای عظیم امکانات و عنا ما بهرمند به هدایت الهی اتوارید استفاده از استعلاء و نپاگروی نعم و امکانات الهی به هیچ سری بخوی آخر نفس فرینس بخوازد به بندگانیا که خوی داعیا چیزی هر دي إنسان يبواختي لما يجي الكفر حركتك إذا حركة كذا إيمان وعضل صارحينيان خوأوينية يا بحشت بدث نيري ثواؤ واستعداد ونير فش همس كل لكيسات هنجبش نيري أو شكل خسر وراميليان جاءت ذات ذلك عصر زمانا خسرباب زمانی که و مجاري مجازی هست، فایضها آنهم لیشت استفاده از امکانات بهش سری می‌گیرد. دیدنی است، ما کنجدی هم می‌توانند فکر نه واحدی. آخر زمان ک عبایتاللّبی است و صیف و چیص و آملا دنیا یا حتی عطه‌از فردی لمدته برکودای یک تو بین صورت او اکثر وارد لیشت می‌گری. دوباره امروز بو او اشیا که حیات جهانی داره خواشی که بذارد بیاره حیات تو لاری خواشی که بذارد بیاره ای زعفر کسی هاتون لزمانی کوتاه خیلی همیشه گی بخوی تیاکر او فکر تأمل نس لزمان کافی مهمه جنی توجهمان که به زمان زمان محدود اکیدیم نه محدود نه محدود به معنای رفیق باید چنین تو لاری فرا تو لاری فرا تو لاری خواشی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 دوانی سلاسر شای سنه اگر اون سانه خواب خواب خواب مجید نغیر کم نگید نیماران هر اسم دستمان اگر خواب دکم بعد بیمه جاشکو اتون و اولوات بیخو چنه اعمق و